اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك